وما لكم من دون الله من ودي ولا نصيف أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثيرون من أهل الكتاب لو يودونكم من بعد إيمانكم كفرا ود كثيرون من أهل الكتاب لو يودونكم بعد إيمانكم كفرا كفرا حسدا من يد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعطو واصطحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء الشيء القدير وأقيم الصلاة وأؤتِذ الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله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 فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فَلَهُ أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون